يخرج من بين الصر بيون تاب على الجيش لا قادر سَمَائِن فِكْر وَجْر وَالارْضِ وأكيدون كيدا وأكيد كيدا فمن <فميلك> للكافرين بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم <سؤال> سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهذا والذي أخرج المرعا فاجعله ذ ن ن ق ر غ وَنُسَيِّرُ كُلَّ السَّرَا فَإِن جِئْنَا نَفْسًا فِتْنِكَرَا سَيَأْتِ ويتجنبها الأشقاء الذي يصلم قد أفلح من تذكى